لا أقسم بما الله الله الله الله وان اقول لك قسم إنه لقرآن كريم قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم Well, طاب دي اذن it in me Yay! نحن أقرب إليه مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تبطرون فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحًا وَرَيْحَانًا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ <تصفيق> وَاللَّهُ إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَتَلَقَّى وكالا من اطب لليمين فسل الله الله تعالى بس دل رنگی نپتنے ملک میں ضليل فنزل من حميم <تصفيق> إن هذا هو تذکر تذکر به